إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليهم ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب